بوك تو سامتداروا ثمانية وستون ثمانية <تصفيق> وستون ديدي باتر كبير صغير كبير صغير ديدي تباتر دي كبير وصغير كبير وصغير سپيلو ديديا كبير الفيل كبير الفيل كبير الفأر صغير الفأر داناتيلي مظلم ومضيء مظلم ومضيء غامق <بنيليا> الليل مظلم الليل مظلم تغ ناتاليا النهار مشرق النهار مشرق موخوצי دا كبير السن وشاب كبير السن وشاب. جدنا كبير السن جدا جدنا السن جدا 70 წლის წინ ის ჯერ قبل سبعين سنة كان لا يزال شابا قبل 70 سنة كان لا يزال شابا لامازي دا اوشنو جميل وقبيح جميل جميلة ايبيلا لامازيا العنكبوت, العنكبوت قبيح العنكبوت قبيح سوقاني ده جامختري سمين ونحيف سمين ونحيف 100 وزنها 200 كيلو هي سمينه امرأة وزنها مئة كيلو، هي سمينة أرمجداد كيلوغراميا نكاتي، كام رجل وزنه خمسون كيلو، هو نحيف رجل وزنه خمسون كيلو، هو نحيف تفيري دا يابي غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص ما كانت الثمن السياره غاليه الثمن